يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لازلم لائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في أبى إن الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك